تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا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 و بئس المصير اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم ان انتم الا في ضلال كبير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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الطَّيِّرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتِهُ وَيَقُبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَنُ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 بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من, أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غُورًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَا